إيه يا قلب غتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروف عل حزنا يضمحل إيه يا رح اسكبي زمزما في كل دل وغسيل القلب الذي ضج صدقا وبتهل اي يا قلب غتسل وردوسه قد ومنتفل هو هاتك النوم علحوزن يضمحي اي يا روحك من في كل دول وغسل القلب الذي ضج صيد قن وبتهل إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو إلى يرتجي صفحة زلل كي قلبي وجل يبتغي عفو الاله يرتدي صفحة زلل لم لي فين الشتاء وامسحي دمع المقل لم لي فين الشتاء وامسحي دمع المقل هدي رجب الفغاد بالطوافي بلا كلل أدئي رجب الفغاد بالطوافي بلا كلل إياه منطريح ثم شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل ایه یا هم منطرح اضع شکوک و قل انت فی بیتیل کریم و هوا یعظیم سألیم شده توسط ویب سایت سنت دانلود